موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال نسوة في المدينة مرات العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلم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 شرى إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلك الذي لمتني فيه ولقد رآه عن نفسه فاستعصى ولئلا لم يفعل ما أمره ليُسجنا ليُسجنا ولا يكون الصاغرين قال رب السجن وأحب إلي من ما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم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 قبزا تاكن الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا ياتيكما طعام ترزقانه إلا نباتكما بتأويله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 خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها, سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر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 وضلل الامر الذي فيه استفتيان وقال للذي ظن انه ناج منه اذكرني يا ربك اذكرني يا ربك فانساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين